Köszönöm يسوءني من زماني ما عرى فيه من اختلافين فاشما بين أهلي يسوءني من زماني ما عرى من اختلافين فازم بين أهلي إليك يا رب أشكو كل حديثات قضت على كل ذي يقلل بتسبيه إليك يا رب أشكو كل حديثات قضت على كل bila anda susah atau lagi galau mana-mana pergi, batin tak berubah bila anda susah atau lagi kalauau mana-mana pergi, tak berubah datanglah segera agar ngilangkan Sama-sama kami hadir majelis nebi Datanglah segera agar hilang dalau Sama-sama kami hadir majelis That's me We are the